والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا وَتَقَطَع أَمرَهُ بَنَهُم وَتَقَق أَمرَهُ بَنَهُم قُلٌّ إلَناَا راجعون وَ إلينا راجعون فَمَْ يعممل مَِ الصَّالِحَاتِ وَهُو وَمُؤمنون سَلَكُ فِرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ ذَهْكَ كَاتِبُونَ أَلَمْ يُمَنَّنِ اللَّهُ نِعْمَةً فَارِحَةً وَهُوَ مُؤْمِنٌ سَلَكُ فِرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ ذَهْكَ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أنهم لا وحرام على قرية الأهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى وَبوتَ رَبَوعدُ الحَُّ فَإذاه يشاخِصَة أَبصارُ الذيكَفَ وَ رَب وَع الحَّ فإذاه يشاخِفَةأَبص الذيكَفَوا فإذاه ي شخِصَة يا وَلَنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين فإذا هي شاخفة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إن انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ما انتم لها واردون انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ما انتم لها واردون لو كانها ثم ما وردوها لو كنها اولى ان هتم ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير فيها لا يسمعون إن الذين سبقوا لهم من الحسنات